بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أ ن ت ب ن ع م ة ربك بمجنون و إ ن لك لاجرا غير ممنون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 ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أ ث ي م عتل بعد ذلك سنيم أ ن كان ذا مال وبنين إ ذ اسماء تتلى عليه آياتنا عليه قال أ ا الأولين ط ي ر ن س س ه على الله و ن م م ك الحسنى ب و ن أ ص ا الجنة ب إذ أ ق م م و ا ل ي ص ر ه ا ولا مصبحين ي ن س ت ث فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ف أ ص ب ح ت كالصريم فتنادوا مصبحين أ ن اغدوا على حرثكم إ ن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا موسوعه النابلسي ي ك م م ك ن و غ د ل ا ع ل ى حرد قادرين ف و م ا رأوها ا ق ل و ا إنا ل ا م ي ه أ م أقل لكم ل و ل ا ت س ب ح و ن ق ا ل و ا ا س ب ح ن ر ب ن ا إنا كنا ظ ا ل م ي ن ف أ ق ب ل بعضهم ع ل ى ب ع ض ي ت ن ا و م و ن ق ا ل و ا يا و ي ل ن ا إنا كنا ط غ ي ن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 موسوعه النابلسي م م ي ل م م م ي ن ك م للعلوم م كتاب فيه تدرسون ك م ي ا ي ا ل ا س ل ا م ة ي ن ل م ا ت ك م و ن س ل ع ه ا ل ن م ب ذ ل ك ز س ي للعلوم ك ا ل ا س ل ا م ي ن اسماء ق و ي د ع الله الحسنى ت ط ي ع و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 د ان ر ك ه ن ع م ة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ن وإن الذين كفروا ليزلقونك كفروا سمعوا ويقولون يكاد الذكر بأبصالهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إن و ف ض ل ه ا ل د ك و ر محمد راتب ا ل ع ا ل م ي ن